مساء الخير يا مصر واهلا بكم مستمعينا ا ل أ ع ز ا ء وبيسعدنا أ ن يكون معنا على الهواء من خلال التلفون الدكتور وسيم السيسي دكتور فاند أهلا أهلا دكتور بيكم بيك وإنتي والتلامة وسيم وامسانو الخير مساء يا يا أهلا أهلا بالصحة د ك ت وسيم ر و عيد شم النسيم أ و ل ا هل هو عيد مصري أ ص ي ل ل أ ن البعض ا ب ت د ى يقول انه في ا ل أ س ا س عيد إ غ ر ي ق ي ص ح ة هذا الكلام يا دكتور الغريق الميلاد、آه. الحضارة المصرية قبل الميلاد وده التاريخ الرسمي المدون قبل قبل وده <تصفيق> المهم ان عيد شامل ا ل ن س ي ن بدا أ ابتداء من ا ل ا س ر ة الثانيه ة ط ب الاف دي ا لالاف من السنين قبل الميلاد فهو عيد ده اذا كان ايميل لودفيك وهو اخ كبار ا ل ب ا ح ث ي ن في الاجبتولوجي يقول ان اعياد ا ل ب جميعا ن ب س ط ت من مصر يعني ما فيش عيد في العالم باي نوع من انواعه إ ل ا و هذا م ل م س ر و ع ب و ان يكون ع ق ا د يقول ا ل ع ي د ا ل ر ب ي ع هذا ه و ا ل ع ي د ا ل ذ يمكن ان ي ك و ل هناك ا ل خ ا ص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان ي ل و ن هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان ي د ف د هناك اشخاص ي ب أ ن ن ك س ر م ن ا ل أ ع ي ا د ا ل ق و م ي ة ا ل ت ي يلفف الشعب كله ي و ل ه ا ي ع ن ي م ث ل ا عندك عيد راس أ س ل ن ة السنه م الميلاد م ص ر النهاردة ي ايوه يعني بعد قبل دل خ تلاف ستمية ستلاف س كمثمية م ي اربعة و خ مفروض احنا يبقى لنا عيد يعني مش معقولة يبقى عيد ما مصرية في رأس عبرية رأس و و احنا لنا احنا عندناش يعني سنة سنة يبقى عيد يبقى عيد ي مصر المصريه ت اهدت ي ل ل ل ع هذا التقويم الفلكي والرأس السنة م ة القائمة على الشعر على ي الى السنة مهمه وست ساعات. بس ا مم. ل النيل. ا وفاء نعيد بعد ما كنا بنحتافل ي اه. عودته يا دكتور عيد وفاء النيل مهمه عودته يا دكتور وسيم اه مهم جدا. طبعا. يعني نقدر نحيش من غير النيل. لا طبعا لا طبعا ن ي نحيش نقدر من غير لا ن ي ل ل طبعا لا يعني م ع ر و ف ا لا طبعا لا ن ي ل ز م طبعا لا ط ب ع م لا طبعا ح ا ل ن ي ل صحيح. ونرجع نقول كمان زي ما كان بيقال لاجدادنا ا ل ف ر ا ع ن ة يعني محدش بيدخل ا ل ج ن ة لما يشوفه و ا ا لوس النيل ولا س مياه وبعد لا و على عزبت الدول. هل عزبت بالنسيطة? <تصفيق> يقولوا لا. نباتا طبعا واقش هذا الكثير. فايهنا محتاجين الاعيات القومية. مم. التي يلتفح حولها المصريون وخصوصا المصريون نحن نتعرض ل ع م ل ي ة التفتيت في العراق وسوريا وتوحدها مم. مم. مم. نعم د ك ت وسيم ر و السيسي اتعودنا أ ن ن حضور حضرتك د ا ي م ا في مساء الخير يا مصر ب يكون حضور مميز خاصه في ا ل أ ع ي ا د والمناسبات و ف ت ر ة ا ل أ ز م ا ت أ ي ض ا حينما نستمع إ ل ى د ع و ة خ ا ص ة من الدكتور وسيم السيسي الى الشعب المصري المصري في هذه المناسبه حين أ ر ا د و ان أ يعرف ا ل إ ن س ا ن بشيء مميز عن ب ا ق ي الكائنات ا ل ح ي ة قالوا أ ن ه كان ئ ح ي ذ و تاريخ قالوا شمع لي ان ل أ ما فيش ح ا ج ة لا ه تاريخ الا ا ل إ ن س ا ن وهذا م ع ر ف ة ا ل إ ن س ا ن بالتاريخ هو الذي يجعل يتقدم ويحمي من الكوارث المستقبلي ة يعني ك ا ر ث ة هتلر و ه ز م ت في ا ل ا ت ح ا ب ا ف ي ت ي ك ا ن م م ك ن ي ت ه ا لو ك ا ن أرى تاريخ ن ا في الرساله ل التي يمكن ان يكون هناك تاريخ في الرساله التي يمكن ان يكون هناك تاريخ في الرساله التي يمكن ان ل يكون ه ن ا ل تاريخ و ا ل ت ج ر ب ا ل م ا ض ي ه ذ ا هو و... تصور واحد يصحى بصبح تاريخه الشخصي مش موجود ه ي م ش ي يلطش يا دكتور ر الش... تصرب بالأرض تبتكر الشعوب هايمات اه تبا اقول حاجة إ... انها لك فعل لو كل على مش بيحصلش عشان عيد وقارفة حولة هتتباح تاريخ ما ومسا من مش مش تفلت من مش ع... آه. مش عارفة ان كانت اكيد لا اعلم ان الناس تذبح كل عيد فاذا م ع ر ف ة التاريخ مهمه ة ط و ب ل ف ل ر س ا ل ة ب ت المذيعه ع ا الجميله ة اللي ي ب تطلب مني دلوقتي الرساله ة اللي ب ذ التي ا ش ع لو ر ف ا ا ل ت ر خ ب ت اريدها ع م ص هتعرف نتعرف لمرحلة نحن س م ه فيها ا بمحلال الثاني كان الغزو قلت الهسوسي الذي تسلى ليه لمصر ح ن الان ي ر و ح نحن ن الآن معرضون لهذا الغزو الهكسوسي عن طريق سيناء وعن طريق الجبهه الشرقيه ن ب ا ل ك اتحكمت س س و زي ما مصر لاربعه أ ر ب ع ش و أ ر وخمسه عشر لغايه ما تحررت على يدين سقن راع وكامس و أ ح م س ولكنها دفعت ا دماء غ ز ي ر ة جدا لفعل الطارخين ي ق و ل و ا أ ص ب ح ت النساء غير ق ا د ر ة على ا ل إ ن ج ا ب من حول المعارك التي كانت ل إ خ ر ا ج الهكسوس ا اللي أقولها لهذا الشعب ل دول ة أعود أن و أ ن هناك ق و ة عددها س ت ة مش اعددها إيه هي لان الشعب ف ه م معرفه تحاول تفتيت هذا الشعب إ ل ى دويلات م ت ن ا ح ر ة على أ بؤس د ي ن ي ة وطائفيه ة ولكن أنا ا ب ر ن المخزون اللي موجود في دماء المصريين وجيناتهم على الحضاري اللي دماء موجود في ه اقدر ي ت غ ل و على قوة الشريرة ا ا اللي بتحاول انقضاء ي على بس. أنا ب, ب, بأقدر في حضرتك يا د كمصري ت و ر ك أ ص ي ل ل غ ة ا ل ث ق ة والتفاؤل في معدن المصري ا ل أ ص ي ل د ك ت وسيم ر و السيسي قل <تصفيق> لي عن مظاهر احتفال حضرتك ب ص ف ة خ ا ص ة وعموما بعيد القيام ة الجميل إذا كان ساس عندك بكرة وقت صباحا تعالوا ساعه ثمانيه صباحا انا أ خ ذ أ ر ب ع ساعات في المريض、م. في و د ع ي ك مركب كبير ي ع جدا ومركب كبير ن جدا ل ه ا ومركب كبير ن جدا ه ا و م ر ا ب كبير ج ه ا ومركب على أ ر ض ر ج ه ا ترخص الارواح والدنيا فداها ي و ل ك ه ا لازم تحفظي الكلام ده هو الله وطبعا يعني احنا محضرين بحاجات جميله او الفسيخ والبصل والحقوق ا ا الحلوة انا ج ت دكتور وسيم اعرف عايز ع اصول ة الفسيخ ا ا النسيم اشمعنا الاسماء لا الرنجا ل لأ ر ن انما كان هناك ج بعيد شم م لشم النسيم نمرز الملانة لأن الملانة مقدم ا لان الاجراس التي س ي هي الربيع في ة تعلن الحقول هذه كانت ل أ ن في ذلك الوقت ا ل م ل ا ن ة ا ل ل ي هي ا ل ح م ص و باللاتينيه اسمها كربينزو هذه ا ل م ل ا ن ة ك ا ا ن ت ل ح م ص ي ن ش ف ف ي ت ي ي الريح ي ج ه ز ا ع ة ا ل م ل ا ن ة فتدي أ ج ر ا ج م ي ل ة جدا ك ا ن و ب ي ا الملانة هذه فالبيض د ي ح ج ة ا ح ا ج ة التانية الثانيه ب ن على البيض ا ي كسرت لكن ا ل ب ي ض ة ا ل ل ي عليها ده وما كسرت شيء يقول س تكسرت ت ج ي ي ب ب إذا لهم إ ن كانت ج ا ي تقوم ا ل أ م ا ل و د ع ب ت ا ع ت ك م بعد كده البصر ل أ ن ه يطرد ا ل أ ر و ا ح ا ل ش ر ي ر ة ل أ ن ه هو فوق ابن س ن ف ر ه من ا ل غيبوبه ة ب ت ت ا ع لما شمموه ا ل ب ص ل ة الفسيخ انما هو طعام الخلود ل أ ن ه لا يفسد و ل أ ن ه مليء بالبيض والبيض رمز ا ل ح ي ا ة و ع ش ا ن ك د ه مفتاح ا ل ح ي ا ة ظ ل ع افقي م السماء ث ل و ظ ل ع راسي م ث ل الارض أ ر ض س م ب ا ل أ فتولدت ا ل ب ي ض ة اللي هي فوق اللي ه وهذا مفتاح الحياة عشان ن استولاجان الملك في ف يد هو مفتاح الحياه ة وبعد د ك الخاص الخاص انه الخنصوبة وكان يقدم للإله من وهذه الكلمة الخنصوبة العربية وبقت السائل المنوي ودخلت في الإنجليزية للإله إله دخلت ودخلت اللي هو السائل المنوي、م. فكله ده يقدم وهذه من من رمض مصر من متاخد من وبقت وبقت هو في في شيء هي الأصل وعمر ا يا مصر كل س ن ة وكل ح ر س ن ي و ح د ت وسيم ر و ا و بنو اكد على د ع و ة ب ك ر ة و أ ك ي د م ج ا ن ي ة يا دكتور رحل ة م ي ل ي ة ج م يا ل ة ي دكتور وسيم ا كل س ن ة و ح د ر ت ك ط ي ب دكتور وسيم ج ا ن ي ة و يا دكتور وسيم كل س ن د ك و ق ت ه ع ا ل إن شاء ا ل ل سنه ح د ر ت يا دكتور وسيم ا و كل س ن ة و حدرته يا دكتور m y v e it! حين هوت م د ي ن ة القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب Haru القوة. القوة. لنا لنا. الفيت لنا. الفيت لنا. مساء الخير وما زلنا معكم مستمعين ا ل أ ع ز ا ء في هذا اليوم الجميل يوم الاحتفال بعيد ا ل ق ي ا م ة وأعياد الربيع التي مستمعين الاعزاء كونوا معنا تعودنا في مساء الخير يا مصر أ ن نعرج قليلا على ا ل س ي ا س ة ولكن ليس لملف ا ل س ي ا س ة مجال في هذه ا ل ح ل ق ة رغم أ ن ن ا ندين العدوان ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي على سوريا الذي حدث ب ا ل أ م س كونوا معنا وباقي ملفات مساء الخير راي مصر من الاذاعه المصريه تحية لكم وسادتي واليكم ن ش ر ة ا ل أ خ ب ا ر ا ل ا ق ت ص ا د ي ة في هذه ا ل ن ش ر ة وزير ا ل خ ا ر ج ي ة يؤكد ا ل أ ه م ي ة ا ل ا ق ت ص ا د ي ة ل ز ي ا ر ة الرئيس مرسي للبرازيل سداد ثلاث فاصل سبعه مليار جنيه من مستحقات المقاولين والموردين خلال العام المالي الحالي و ب ا ل ن ش ر ة 続いては、このように私たちの会見は、このように私たちの会見は、このように私たちの会見は、このように私たちの会見は、 かまひかかと考え方を変えたら、このように考えたら、このように考えたら、このように考えたら、 وفق الدكتور أ ش ر ف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي على اعتماد مبلغ اربعمئه وخمسه وستين مليون جنيه ق ي م ة المبالغ ا ل م س ت ح ق ة للمقاولين والموردين طرف الجهات ا ل ح ك و م ي ة ليصل إ ج م ا ل ي ما تم اعتماده من مستحقاتهم خلال العام المالي الحالي نحو ثلاثه فاصل سبعه مليار جنيه وقال العربي في بيان له اليوم إن صرف تلك المستحقات س يلتقي ك و توفير ن من شأنه ا س ي و ل اللازمة ل ة ا ش ر ك ا ل م ا ا ا و و و ل ل ت م ر د ن من مما مزيد الاستثمارات في السوق المصري سيساعدها السوق الاقتصاد في يلتقي على ودفع عجلة ضخ غدا خالد ا ل أ ز ه ر ي وزير القوى ا ل ع ا م ل ة و ا ل ه ج ر ة مع عمال ش ر ك ة سمنود للوبريات ب م ح ا ف ظ ة ا ل غ ر ب ي ة وذلك في إ ط ا ر مساعي ا ل ح ك و م ة ل إ ن ق ا ذ الشركات ا ل م ت ع ث ر ة والنهوض بها من أ ج ل ت ن م ي ة الاقتصاد ودفع عجله ة الإنتاج وقال ا ل أ ز ر تصريح ي في له الانتاج ي ي و م إن ز ر الشركة الشركة ت التي تواجه عمال الشركة وإيجاد الحلول لها حفاظا على مستقبل الشركة وإعادتها ه لها لسمنود أجل المشاكل عمال الحلول على للعمل ل من جميع وإيجاد و غدا حفاظا ا بحث إ قال وزير ا ل ز ر ا ع ة واستصلاح ا ل أ ر ا ض ي الدكتور صلاح عبد المؤمن إ ن ا ل و ز ا ر ة لم تتلق قرارا رسميا يفيد بتعليق ا ل ح ك و م ة ا ل أ س ت ر ا ل ي ة لصادراتها من ا ل م ا ش ي ة إ ل ى مصر مؤكدا أ ن ه يثق في ا ل إ ج ر ا ء ا ت التي تتخذها ا ل و ز ا ر ة لضمان تطبيق المعايير ا ل م ص ر ي ة و ا ل د و ل ي ة في التعامل مع الحيوان أخيرا إ ل ي ك م م ت و س ط أ س ع ا ر ا ل ع م ل ا ت مقابل ا ل ج ن ي ه ا ل م ص ر ي ح ي ث سجل ا ل ي و م ا ل د و ل ا ر ا ل أ م ر ي ك ي ستة ج ن ي ه ا ت و أ ر ب ع ة و ت س ع ي ن ق ر ش ا و ا ل ي و ر و ا ل أ و ر و ب ي تسعة ج ن ي ه ا ت و ا ل ر ي ا ل ا ل س ع و د ي ج ن ي هناك ا ش خ ا و أ ر ب ع ة و ث م ا ن ي ن ق ر ش ا ق د م ن ا ل ك م ن ش ر ة ا ل أ خ ب ا ر ا ل ا ق ت ص ا د ي ة و إ ل ي ك م ا ل آ ن ت ح ل ي ل ا ح و ل ق و ا ع د ص ر ف ا ل ع ل ا و ة ا ل ج د ي د ة تحليل ك ت ب هناك اشخاص يكون هناك ا ش خ ا وضع الجهاز المركزي للتنظيم و ا ل إ د ا ر ة قواعد صرف ا ل ع ل ا و ة ا ل ج د ي د ة و التي تم تحديدها بنحو خمسه عشر في المئه من ق ي م ة ا ل أ ج ر ا ل أ س ا س ي الجديد بعد أ ن ضم إ ل ي ه ع ل ا و ة 2008 ب ن س ب ة ثلاثين في المئه وستحدث هذه ا ل ع ل ا و ة ستحدث ط ف ر ة ع ا ل ي ة بالمرتبات ل ث ل ا ث ة أ س ب ا ب ا ل أ و ل ارتفاع ا ل أ ج ر ا ل أ س ا س ي وتصل ا ل ز ي ا د ة لستين في ا ل م ئ ة من ا ل أ ج و ر ا ل م ت غ ي ر ة وذلك لارتفاع ا ل أ ج ر الاساسي أ س ي و ل علاوة يوليو القادم ث ا ن ن ي صرف ب ب ة الخمستاشر ف المائة والثالث إضافة العلاوة الذورية المقررة مالية هذا العلاوة أول كل سنة مالية من أول يوليو هذا ويحصل على مع من سنة سته ونصف مليون موظف من العاملين داخل مصر سواء كانوا دائمين أ و مؤقتين ب م ك ا ف آ ت ش ا م ل ة بالجهاز الاداري إ د ر ي ل ل و و و ل ة ح د ت ا ا ل إ د ة ا ل ل م ح ة و ا للدوله ه ي ئ ا ا ت ع والعملين ا ا م ة ل ب ة خاصة وذوي المناصب العامة وتصل تكلفة العلاوة الخاصة المقررة في يوليو القادم لثلاثة التي أعمالهم قوانين ولوائح المناصب القادم مليارات وتصل يوليو تنظم وذوي في ي ن ج وذكر الجهاز المركزي للتنظيم و ا ل إ د ا ر ة بالتفويض أ ن هذه ا ل ع ل ا و ة بدون حد أ د ن ى أ و أ ق ص ى وستضم إ ل ى الراتب ا ل أ س ا س ي أ و ل يوليو 2018 و أ ن ه ذ ه ا ل ع ل ا و ة لا تخضع ل أ ي ضرائب أ و رسوم ولا يعتد عند حساب هذه ا ل ع ل ا و ة ب أ ي م ك ا ف أ ة أ و رواتب إ ض ا ف ي ة أ و بدلات أ و حوافز ولا يترتب على ضم هذه ا ل ع ل ا و ة حرمان الموظف من أ ي علاوات أ خ ر ى في ح ا ل ة أ ن الضم ترتب عليه تجاوز ن ه ا ي ة ربط ا ل د ر ج ة ل ل و ظ ي ف ة أ و المنصب كما أ ن ا ل ع ل ا و ة لا تصرف للعاملين الذين يعملون بالخارج فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم ا ل أ ص ل ي في ح ي لا تصرف للعاملين المعارين للعمل خارج البلاد أ و للعمل بالداخل في إ ج ا ز ة خ ا ص ة بدون مرتب ولا تصرف لمن لا يتقاضى مرتبه من الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إ ج ا ز ا ت خ ا ص ة أ و منح د ر ا س ي ة أ و بعثات طوال م د ة ا ل إ ج ا ز ة أ و ا ل م ن ح ة أو المنحة او ل ب ع ث ة ب ا ل ن س ب ة ل ل ع م المنتدبين ل ي ن ا ل م ن ت د ب يكون ن ي الصرف من ا ل ج ه ة المنتدب منها وللمعارين من ا ل ج ه ة المعار إ ل ي ه ا كما تصرف ا ل ع ل ا و ة للعاملين المؤقتين التابعين لمقاولين أو متعهدي أشغال متعهدي أو من ا ل ق ا ه ر ة قدمنا لكم أ ي ه ا ا ل س ا ا د ة ل ن ش ر ة الاقتصاديه اتبعناها بتحليل اخباري السابعة إن شاء الله نوفيكم ر يرد ما نتواصل الأعزاء مع مسائل مستمعين مصر الزمن الجميل منتهاش الزمن بعد هذا الفاصل الإعلاني أحسن الجميل س ب ع ح ل ى اغاني الزمن الجميل ا ت ص ل على 1716 م ن أي م ح ب ا 1 ص ل على س د ع ه عشر سته ع س و من ف ا ت أ د ي م و عندك ع ز و م ة ومش ع ا ر ف ة تعملي ايه حماتك ج ا ي ة وعايزه تعمليلها سفره اتشرف اتصلي من أ ي محمول على سته وعشرين اربعه واربعين أ ش ه ى ا ل أ ك ل ا ت و أ ح ل ى ا ل و ص ف ا ت سعر ا ل د ق ي ق ة جنيه ونص سفره ة فاتورة دايما رشدي رشيد رشدي من ل ك ر عمره ر ب ا ما ء يشتكي ش لأن دايمه ي ع ر ف بزكاؤه ا إ يرشت في استهلاكه افتكر قبل ا تنام ا تقفل أ ج ز ة والفاتورة من المشترك تبقى راجل تمام عمرها متعورك راجل الكهرباء وفلوسي تبقى وفر تكتر وبكده جيبي في في سؤال ب ي س أ ل و ا الملايين ازاي نوفر في الوقود في اشارات المرور والزحام الشديد هاتوفر وقود و ه ت ق ل ل ك م ي ة العوادم من ا خ ا ر ج مني استهلاك وقود اقل مصاريف اقل م ب ا د ر ة ترشيد استهلاك الوقود ب ر ع ا ي ة و ز ا ر ة البترول مساء الخير يا مصر ومازلنا معكم على الهواء الأعزاء ويسعدنا أن يكون معنا الآن الدكتور معكم مستمعين معنا ماجد الاعزاء ان الان على رفعت استاذ باعياد ط ن و ل م ن ا ة بكل الطب جامعة شمس. اين ك ت و ر م الربيع ج د مساء ا خ ي يا اهلا فندم. اهلا بيك, أهلا بيك مصر كل س ن ة وكل المصريين بخير وعيد ا ل ق ي ا م ة المجيد أهلا أنه أهلا وفعل كل ومطلق الله شعبها وفعله سنة لكل بخير د ك ت و ر ماجد انت عارف حضرتك طبعا في ع ي ا د الربيع وتناول ا ل أ س م ا ك ا ل م م ل ح ة وما إلى ذلك حضرتك نحب نعرف من حضرتك يعني خطوة الى إ ف في ر ا تناول هذه الأسماك ط ت أو هذه ح إ ذلك ا كان ا خ خليط ط و تناول ر ة تتمثل من م ل في ا ا هذه أ س هو ا ل ح ق ي ق ة يعني إ ح ن ا د ا ئ م ل في مصر بنربط بين ا ل أ ع ي ا د وبين ا ل م ا ك ل ا ت يعني فالواحد ي ج ب من ا ل ص ع و ب ة انه هو يحيز ح نحن ا ناس اكيلة يا <تصفيق> <بيعز> الاكلة اوي. يعني وشعبة دكتور بيعز نحيد الاعراف الخزائيه عن المناسبات يعني <تصفيق> يعني إ ذ ا كنا عاوزين نقل ا ل أ س م ا ك ا ل م م ل ح ة كعاده فنبتهت عن ا ل أ س م ا ك اللي فيها سوء تخزين أ و اللي فيها احتمالات فيها الميكروبات ا ل ل ا ه و ا ئ ي ة زي الفسيخ اللي ي ت ع ب ه في صحيف معينه احتمالات بتطابقها بالميكروبات ا ل ل ا ه و ا ئ ي ة عالي ا و فلو احنا نقدر نستدلها أ ك ث ر بيه ا ل ا س ب ا ك ا ل أ خ ر ى زي ا ل ر ي ن ج ا أ و كده اللي ب أ ف ض ل ل أ ن مافيهاش هذا التخزين على ا ل إ ط ل ا ق يعني دا إذا إذا حدنا نفضلها ده ده ما حصلش لازم الـ الـ ناخد ك م ي ة ق ل ي ل ة وتكون اللحمه لونها آآ آآ آآ آآ نظيف وصح وشاي ما تكونش ونتاكد من, من ريحتها نقص الكلام و ن ت أ ك د المصدر اللي جايبين منه عشان سوء المخزين ومانفرطش فيه في الكميه طب د ك ت و ر ماجد رفعت كنت عايز أ س أ ل حضرتك على أ ه م ي ة استخدام عصير الليمون والخل ل العوامد الإنسان الثوائل اللي فيها على العطش والجزء الثاني عصير الليمون الجزء الثاني إن اللي فيها جزء اللي هو الخل واللمون ل طبعاً ب تتعاوض مع عصير فيها فيها ذكات فيها وأيضاً ا هو تعطيمي جزء جزء إ بالاضافه ا ة ل ذ ه الى أ ش ا ه م ي ة الخضروات الفاضله ا الخضروات ز ج ة لأن ي ه مهات و ي اللي ة ي الخضروات ر والخيار والجرجير ا كل ل خ فيها مواد قلويه ض ا ا على ل حمودة م دكتور ماجد نحب ب ر ض و ي ع نحذر ي ن من خلال حضرتك مرضى الضغط من, يعني من تناول ا ل أ م ل ا ح ا ل ز ا ئ د ة لو حضرتك حابب تقولهم ك ل م ة تقولهم ايه والله والله يعني يعني ما يمشوش جنب الاسلاك مملاحة م على كمية المملحه ل انت تعرف حضرتك إن لاحد ا بما يوازي اه قد اليد اللي في الكف أو رينجا اخد أو、yeah. طبعا بياخد عالية طبعا الكمية جدا ادوية نوع الصعوبة تنزل شفية لاننا نستمتع باليوم بجو ب الخروج ب ا ل ن و ا ح ا ل ع ا ئ ل ي ة ب ا ل أ ك ل ا ت ا ل ع ا د ي ة في الجو الحلو بس بغيارة بغيارة بغيارة كبيرة مش المملح كمية ومش كمية المرضى الدم مشاكل المتحدث الأكل الفضل التعاية أنا الحقيقة القلب الفلع أجد أخد أو أو الكابت الحادث يعني زي يعني إن هو غبوط أو ضغط يفضل ا ع د ت مجد ا ا م عنه طب دكتور رفعت كنت ع ا ي ز ة أ ت أ ك د من حضرتك من ص ح ة هذه ا ل م ق و ل ة التي تشير إ ل ى أ ن تناول ا ل أ م ل ا ح أو المواد ا ل ت ي ت ح ت و د على ن س ب ة ك ب ي ر ة من ا ل أ م ل ا ح بتساعد على ز ي ا د ة الوزن ده صحيح ولا غلط؟ هو صفة مغفقة. يعني الواحدة عندها وعدم هو منها تشغولها صحيح صفة التخلص أملاح الأملاح يعني بيأخذ شوية في بعض يعني ولا غلط الأجسام كل الأجسام تفضل مغفقة مش بعض مع مع السويل دكتور ماجد خفيف في ل ما هي ن الاشياء ن ا ماجد دكتور إيه ل أ التي ممكن تقوي مناعه ا ل إ ن س ا ن أ و ترفع منها اولا ن من ز الخضروات د ا ا ل الصغيره ي تفاكية تفاكية تفاكية طبعا لأنها فيها عالية جداً. في حاجة مهمة جدا لانها و التوتر ل ي الزبادي, في من الزبادي رسا... ب في في في فيه اه ك الصغيره اه و التهابات ل ي الصغيره ر الضروب حي بيقضي على البكتيريا ل المناعيه ي ل ب ا د ي ده ا ل جداً القناعر الزبادي ده مع موجوده الصدليات من في ع المناعات ج الامعاء ل ي يعني ة ل ثبت مئاً ا ع ي فالزبادي ا ع عسر النحن و... وبذلك على ن الحقيقة بيعوضها ن لأنه مهمة جداً التدخين بيضرح من الغاوي ولهذا ل ساكن ا حضرتك م <تصفيق> <تصفيق> دكتور طبعا مهير وأدوار و ا برد كتير وأيضا علاقه الحاله ا ل ن ف س ي ة ب ز ي ا د ة م ن ا ع ة الشخص أنا المنكون اللي بقول لحضرتك الـ الـ الحاله ا ل م ز ا ج ي ة أ و ا ل ن ص ي ة يعني ليست على ما يرام بتحصل بعض الرسائل ا ل ك ي م ا و ي ة بتطلع من البخت على الخلايا ل ل ا ا م ن ع ب ه ب ت ل المناعه ق ي احنا حتى ز ا بدون علم ل م ن ا ة ولا حاجات زي ك د يقول جادوا لك فلان بتضايقها ب ل ل ا ا ا ف ف ك و ل ا ي ز و د من مناعه نفسي نفس ب الانسان ي في قوة و انتحانات أ ا الوقت لما يحتفلوا بشام ا في ل برضو ده ن ي م و ت ويعني هو صفد كده ان إ م الترفيه أنا أ عاود و ق إنه نجد لازم وطيلة ل ل و ن يروح عن النفس ويساعد ب على تجديد الحياه ة و وطبعا ً ماذا لا ن ي م ث ل ً سيبه اعرف ذ ا ك ر وروحه ة ي ن ي مش ع ا ايه ماذا س ا ع ة ف ي ي ا ل و م تعالى ع اه ايه ن ي في مكان م ا مش س ي ع ط ل خصوصا ً الولاد الذي يقومون مرشاة به ا في مكان ما ً مش الساعة دي دي <تصفيق> <تصفيق> فعلا دكتور ي يا لحظة فعلا د دكتور مجد ا سؤال اخير يا يعني فندم هل تناول الفسيخ و ا ل ر ن ج و ا ل ا ا ش ي ء ل م م ل ح ة د ي ان ل ص ح الواحد بعدها يشرب مياه ب ك م ي ة ك ب ي ر ة فعلا ولا علاجها ايه ما احد الائرة هو حضرتك جيبت لان المرشد اللي عوزين تركيزه في خ ل ا ل ا ل إ ن س ا ن لازم يحصل له و ع من التعويض بشرب ا لشرب م ي ة بنقول له إيه أشرب الميه ة ل ل ي بس يفضل انها تكون على فترات مش ورا بعض ل انها تكون عصاير ماتكونش ميه بس、مم. يعني عصاير فيها مثلا ب ط ت ق ا ن فيها ل ي م و ن وفيها بوتاسيوم وفيها حاجات الحاجات م ه م ة اوي عشان الجو الحار مخت... ده د ك ت و ر ماجد رفعت أ س ت ا ذ ا ل ب ط ة و ا ل م ن ا ع ة ب ج ا م ع ة عين شمس أ ن ا عارفه احنا خدنا حضرتك من المرضى بنعتذرلهم وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا وكل س ن ة وكل عام و إ خ و ا ن ن ا المسيحيين ب أ ل ف خير شكرا يا دكتور شكرا شكرا شمس شكرا يا بطاية ومنعيد عليهم ومنعيدهم من قلب الليل بتنادينا وحضن النيل شاهد علينا مصر لينا مش علينا مصر للمصريين ي ن ا مصر للمصريين مصر مش من مصر مش مصر مصر لينا مش علينا قلب الليل النيل شاهد علينا مصر لينا مش علينا مصر لينا مصر لينا بتنادينا بتنادينا خبني شاهد マスクを着ているのは、まずはここか ز ه ا ت و とうございます。 ا ل أ ن ا ط ر و ح د ق ة الحيوان نحن ك ن ا ع ا ي ز ي ن نعمل ا ل ج و ل ة مع المسؤولين في هذه المناطق التي يتردد عليها كثير من الناس في هذه المناسبات سنحاول ا ل آ ن الذهاب إ ل ى مدينه القناطر كنت بتروح الأناطر بالقطر ولا بالقطوبيس ولا <تصفيق> فوق、الأطر. ب ن ذ ه ب ا ل آ ن مع الزميل أ ح د ث زميل في أ س ر ة التنفيذ بالبرنامج العام زميل محمد عبد الحكم زميل محمد أ ه ل ا بك زميل علي مراد وزملاء جميعا باستديو الهواء احييكم من هذه ا ل م د ي ن ة عروس النيل القناصر ا ل خ ي ر ي ة ا ل ق ا ب ع ة في أ ح ض ا ن النيل بنيان العزه ا ل س ب ي ل و ب أ ح ض ا ن ه ا ا ل غ ا ن ي ة دي ا ل م د ي ن ة ب تخلي الواحد يقول شعر يا محمد <تصفيق> محمد مغرم القناطر الخيرية بمدينة عايزك تقولي فين بالتحديد انا بالتحديد انت عبد عبد ومدينة الخيرية بالتحديد بقى القناطر عبد عبد الاستاذ من خلال هواء البرنامج العام اسمح لي أ ن أ ط ل ق عليها م د ي ن ة المحبه والسلام والأخوة حيث تجمع حيث في والسلام م ي ي ي ح ن ا ج م ي يحتفل ع إلى دون نظر ل د ي ن ف ه جميعاً مصريين المدينة تحتضنهم فهذه والاخوه ت ق د م لهم كل جميل من كل ل خ أ ف ر د ه كعاصله ا الشعب الطيب الشعب المصري ومن ل ل ا ا م ا ومراكز الجمال ف ي ا و مساء ك م الآن ا ل أ ت ذ عبد الخير ست اللوى عبد الحميد عبد الشافي يا فندم انا فندم مش ل <تصفيق> والله و ا معلوماتنا وصلت لنا ان حضرتك كنت لو ا سابق يعني فصحح يا لنا يا يا يا يا آه. طيب آه. إحنا أولا اللي بيك اليوم التليفون اكيد مدينة بيها يعني يمكن معايا فيه كثيرة والتلفزيون يعني المعلومات نعتاب على على نبعط عندنا قاعد لنا احنا حاولنا بيك طوال اليوم فكان مجهول أكيد من فقلنا مندوب من من فصحح الاتصال حضرتك محمد الازاحات اولا طوال مجهول الاماطر والاهتمام لك والله لست مدخلات وكذا وهو كترة بخت بقى أكيد ط ب ع الكل ا ب ي س أ ل عن استعدادات م د ي ن ة القناطر ا ل خ ي ر ي ة لاستقبال اعياد الربيع الغد ان شاء الله كنا إن يعني ديوان ومدينة القناطر بيكون شاء تشكيل الله بداية الاستعداد عمليات الخيرية الغرفة بهمتها ده هو بيتم هذه بيتم في غرفة مركز تلقي أ ي بلغات أ و أ ي شكاوى من أ ي مواطن أ و أي زائر داخل م د ي ن ة ا ل أ ن ا ه ا ل خ ي ر ي ة ب ا ل ا ض ا ف ة طبعا ً لانه بنمنع ك ا ف ة ا ل أ ج ا ز ا ت خاصه لعمال المرافق المياه الصرف الصحي وعمال ا ل ن ظ ا ف ة ل أ ن دول بيبقى عليهم الدور ا ل أ ك ب ر في ن ظ ا ف ة ا ل م د ي ن ة في عدم قطع المياه خ ا ص ة ونحن نحتفل بعيد مهم جدا عيد شم النسكين يتميز بانه المواطن فيه او الزائر بيحب و ج ب ة التسيخ و ج ب ة ا ل أ س م ا ك هذه بتتطلب توافر كوب المياه وتوافر المياه عموما、صحيح. فان في شاء الله بإذن الله احنا في استقبال بإذن دائري للأناطر الخيرية و ا ل أ ن ا ص ر بتستقبل ما يقرب من مليون زائر فده شيء كويس ل م د ي ن ة ا ل أ ن ا ص ر م د ي ن ة بيحب كل مواطن شعب من شعب مصر ب يتمنى انه هو يزور ا ل أ ن ا ص ر ا ل خ ي ر ي ة لما تتميز بها من وجود أ ف ر ح فرع دمياط ف ر ع ر ش ي ش ورياح الملوكي ورياح ا ل ت و ف ي ق ي م س ا ح ة ا ل خ ض ر ة والجمال الحدائق ا ل م ن ت ش ر ة في مدينه ا ل ا ن ا ط ي ا ل خ ي ر ي ة فان شاء الله احنا بنرحب ب ز الاستاذ ئ ر ا ط ر الخيرية المنظة العظيمة في هذه ن عياد شام النساء الله إن أ عبد الحميد عبد الشافي رئيس مركز م د ي ن ة القناطر الخيريه ة يعني حضرتك فندم بعد فندم حضرتك تسلمت يا ما م ل م من الزميل موسى أمنيات لمدينة المستقبل ة القناطر نفسك تحسنوا العزيز الأستاذ السيد موسى. حضرتك إيه في نفسك تشوفها إزاي اللي إيه في وإيه أكتر حضرتك فيها الحقيقة ي ع ن ه ن ي ة ا ل أ ن ا ه الخيريه ة ن ا تتقدم و إ ح ن ا بصدد إ ع د ا د د ر ا س ة م ت ك ا م ل ة لتطوير م د ي ن ة ا ل أ ن ا ه ا ل خ ي ر ي ة التطوير ب ي ب د أ من المدخل من الدائري عند ا ل و ح د ة ا ل م ح ل ي ة بباسوس مرورا ً ب ا ل و ح د ة ا ل م ح ل ي ة ب ب الغيت لمدخل ا ل أ ن ا ه ا ل خ ي ر ي ة كورنيش النيل الكباري و ل ن هناك قليل من ا ل م س ل ي ن هو مسلمين هو م ل م ي ن هو مسلمين هو م م ن هو مسلمين هو م ي ن هو م س ل م ن ه م س ل ي ن هو مسلمين هو مسلمين هو س ل م ي ن هو مسلمين هو مسلمين هو س ل م ي ن هو مسلمين هو م س ا م ي ن هو مسلمين مسلمين ه مسلمين هو م س ل ي ة ه ذ ا ا ل م ي ل م م و ج و م ح ا ل ي ا ه ل د ى ا ل م س ت ا ذ ا ل د ك ت و ر س ل م ي ن ه م س ن ج ي ل ر ئ ي س م ج ل س ا ل و ز ر ا ء ب ح ي ث ه ن ه ا ل أ ن ا ط ر ا ل خ ي ر ي ة تكون على السياحه ل ه ن ا ك بتواجهكم أي أو عقبات مصاعب د ل و أو هو ق القناطر القبيل ت ي في مدينة القناطر الخيرية مثلاً ميزانية أو أي شيء مثلا من هذا القبيل؟ هو من ضمن م الإبدافة هذا ا ل ع م و ل على ة أ س ا س سيد أن نحن نصدر يصدر رئيسة قرار ي ب ت ش ك ل م ج ل أعلى ل س م د ي ن الأناطر ة الخيرية لان ا ل م د ي ن ة فيها تداخل ع د ة من الاختصاصات يعني عندنا ع د ة وزارات وزاره الراي وزاره ا ل أ ث ا ر ا ل إ د ا ر ة ا ل م ح ل ي ة من م ص ث ل ه ف ا ل م ح ا ف ظ ة الايوبيه ا ل ز ر ا ع ة حينما يتخذ قرار أ و ا ل أ م و ر بيقى في م ش ك ل ة بيتطلب استصدار قرار لما نيجي عشان ننفذ هذا القرار ممكن ا ل ز ر ا ع ة ت ع ت ر د ممكن الراي ي ع ت ر د فعشان تداخل هذه الاختصاصات كان لابد من تشكيل مجلس اعلى ل م د ي ن ة ا ل ا ن ا ص ا ل خ ي ر ي ة على غرار المجلس الاعلى ل م د ي ن ة الاكسور حينما يصدر قرار لتطوير م د ي ن ة ا ل ا ن ا ص ا ل خ ي ر ي ة سيكون قادرا للتنفيذ دون اي ع ا ف وزاره عبد عبد ل هناك ت معينه مع المعنية اليوم مسؤول عليها البيئة غدا إن شاء الله للحفاظ عليها؟ أكيد طبعا أكيد بهذا اليوم وكل مسؤول في موقعه بيؤدي سواء من, ناحية المرورية سواء من الناحيه ا ل م ر و ر ي ة سواء من الناحيه ا ل أ م ن ي ة أ ي ض ا ش ر ط ة المسطحات المائيه حضرتكم ع ف ي ن ان في يوم شامل ن س ي ن في بعض الشباب يحب ينزل النيل ويستحم و ك ذ ا فبرضه لمجرد أ ي حدث قد يحدث في مثل هذه الحالات كل ا ل أ ج ه ز ة المعنيه النحيه ا ل م ر و ر ي ة ا ل أ م ن ي ة كله ب يبقى في موقعه وبيؤدي عمله ب خ ي ث يخرج اليوم يوم ج ث ي ل دون أي إ اي دون أ م ش ا ك ل إن ش ا ء شاء الله إن شاء الله. شاء الله أستاذ إن ع ب د ا ل ل ح م ي د برضو ا س ت ع د ا ا الطبية اللي د ت م م ك ن م ث ل اي ت ه ئ ه ا يعني م د ي ن ة ا ل ق ق ن ا ط ر وحابب ت و ل إيه ل ل ان ئ ر ي ح شاء الله ا م د ي الجميلة دي ن ة للزائر أقول أحب ل ا وسهلا وهيلاقي يعني خدمة أنا كان فيه ح ا ج ة ج د ي د ة استنادي بحيث بقولها ع ل ى الهواء ف ل زائري القناص ا ل خ ي ر ي ة غدا ان ه الجديد س ت ن ا د ي فيه انه عدد اربع اتوبيسات ن ه ر ي ة ب تبدا مما تديره الى القناص الخيريه و ا ل ع ك الخيرية فاحب ان اقول له أ ر ان شاء الله هذا العيد عيد شامل نسيم يلاقي خ د م ة م م ي ز ة يلاقي ر ا ح ة نفسيه ة إن شاء ا ل ل يقضي يوم جميل و أ ه ل ا وسهلا يكون ا ً كشعب مصر في مدينة في ا ل ق ن ا وسهلا ع ب د ا ل ح م ي د ع ب د ا ل ش ا ف ي رئيس ر م ك ز مدينة الخيرية القناطر ن ب ش ك ك كل سنة وحضرتك ر فندم سنة ط ي ب وشكرين لحضرتك ل ا م ج ه و د اللي بتعمله في خ د م ة م د ي ن ة القناطر لأهلين الخيريه زميل محمد معنا؟ الزميل, علي مراد نعم أنا معكم الزميل محمد يعني اخيرا كده عايزين ناخد منك ص و ر ة كده باعتبارك موجود في م د ي ن ة القناطر عن شكل الشوارع ورواد م د ي ن ة القناطر الان حقيقة ودون تجمهل أو دون ن ظ يقوم ف ة جدا ي العمال هنا بعمل دؤوب من أ ج ل توقيع ا ل م د ي ن ة ومن أ ج ل تنظيفها حتى تكون في أ ظ ه ر الصور التي تليق باستقبال الوفود ا ل م ص ر ي ة في هذا العيد الجميل الكباري أ ي ض ا قد تجهز عليها جميع العاملين أ و الجائلين بالمشروبات ا ل د ا ف ئ ة التي يحتاج اليها بعض الزائرين الحدائق فتحت أ ب و ا ب ه ا وقد تزينت وزانت وزانت وزيان وجوه الخضروات فيها الماء الذي ي و ش عليها بين حين و آ خ ر حتى تكون خضره ز ا ه ي ة ن ا ظ ر ة في وجوه الناظرين أ ر ي د أ ن أ ح د ث ك ا ل آ ن عن المظهر الذي أ ر ا ه بعيني ا ل آ ن ا ل ش م س في غروجها تحتضن النيل في منظر رائع حقيقي نادرا ما يتوافر إ ل ا في م د ي ن ة القناطر الخيريه ف... والكباري ا ل أ ث ر ي ة كبري محمد علي و ا ل أ ر ا ض ي ا ل ش ا س ع ة والميماء البحري الموجود في القناطر الخيريه ة كل ذ ه أماكن ت ب جميع المصريين إ ل ى أ خ ذ ر ا ح ة ن ف س ي ة و إ ل ى الاستكمام بالمناظر الطبيعيه ة الخلابة أنت ت خ ل ي مصر كده الخلابه أ ن زيهان انتشارفونا القناطر ا يا الزميلة مراج والزميلة غدا بالفعل ا ط ر علي محمد طلعت ل ي ي ر ة بعد ما ق ت أنه يعني... يحضن ل ش م س ق ل المغيب المغيب الزميل عبدالحكم أقول عايز منحاز محمد إنك مش أ القناطر لمدينة ن الخيرية ا مدينتك ولكن أنت كنت العين ا ل ص ا د ق ة التي ترصد لنا المشهد من هناك من م د ي ن ة القناطر ا ل خ ي ر ي ة سعدنا برسالتك و نشكرك شكرا جزيلا شكرا لكم جزيلا. شكرا لكم مصر لسة بخير لسة بخير يا مصر جزيلا يا لسه لسه نتواصل معكم ومساء الخير يا مصر بعد آ خ ر ما ورد إ ل ي ن ا من أ ن ب ا ء مصر تدين العدوان ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي على ا ل أ ر ا ض ي ا ل س و ر ي ة وتحذر من خطورته على ا ل م ن ط ق ة أ ف ر ا د أ و م ن ا ء قسم شرطه ثان كفر الشيخ يغلقون القسم بالجنازير احتجاجا على سبهم من قبل مواطنين و ز ا ر ة ا ل خ ا ر ج ي ة تؤكد ض ر و ر ة حصول المواطنين المسافرين إ ل ى السودان على عقود عمل م و ث ق ة من المكتب العمالي المصري ب ا ل س ف ا ر ة ا ل م ص ر ي ة بالخرطوم إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس الفلسطينية حكومة العمل من المصالحة لما تم المصالحة اتفاق وفقا الاتفاق بالقاهرة قرار لا عليه على رجعت هنية يؤكد تنفيذ ويشدد فيه أجل أن بغزة ضرورة مصرع س ي د ة و إ ص ا ب ة اربعه واربعين شخصا جراء انفجار ق ن ب ل ة في ك ن ي س ة شمال تنزانيا مقتل جندي إ ث ي و ب ي من قوات حفظ السلام و إ ص ا ب ة اثنين آ خ ر ي ن في اشتباكات ق ب ل ي ة ب م ن ط ق ة أ ب ي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان تظاهر عشرات ا ل آ ل ا ف بباريس احتجاجا على إ ج ر ا ء ا ت التقشف وسياسات الرئيس الفرنسي فرانسوا اولا مستمعينا ن قدمنا القاهرة أيها ا لكم ل ا ما ورد إلينا أنباء د ورد ة آخر من م س ا ل أ ع ز ا ء نتواصل معكم ومساء الخير يا مصر بعد قليل وبعد أ ن يؤذن ل ص ل ا ة المغرب فابقوا معنا سيداتي وسادتي ا ل نتواصل معكم ومع مساء الخير يا مصر بعد أ ن ي ؤ ذ ن ل ص ل ا ة المغرب حسب توقيت ا ل ق ا ه ر ة ا ل س ا د س ة وخمس وثلاثون دقيقه الله اكبر الله اكبر الله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 الصلاه ة حي على ل ل ا ا ف حي على الفلاح الله <تصفيق> الله أكبر الله اجعلني الصلاة مقيم وبعد م ن ذريتي ر ن ا وتقبل د ا اللهم ا ء ل هذه رب ع و ة ا ل والصلاة القائمة ت ا م ة آت س ي د ن ا م م ح د الساده ا و ي ل ة و ل ل ل ف ض ي ة و ا ر الرفيعة ج ة العالية ا ع و ب ث اللهم م ق ا ا م م م ح و د اذن ا ل ي وعدته إ ك ل الشيخ ت خ ف فقد المعاد أيها السيدة ا ل وبعد أذن محمود خليل ا ل ح ص ر ي ل ص ل ا ة المغرب حسب توقيت ا ل ق ا ه ر ة نوجه ع ن ا ي ة حضراتكم إ ل ى أ ن موعد اذن العشاء يحين في ا ل ث ا م ن ة إ ن شاء الله أ ن ا القاهره مستمعين ا ل أ ع ز ا ء ن ت و ا ص ل ا ل آ ن و باقي ملفات مساء الخير يا مصرى من ج و كنايس و مساجد من قلب مصانع و معابد بتلمنا و تحكي لينا مصر لينا مش علينا مصر لينا مش علينا مصر للمصريين مصر للمصريين م ا ل خير يا مصر و ه ل ا بكم م ر ة أ خ ر ى مستمعين العزاء أ ن و ه ن ا في ب د ا ي ة ا ل ح ل ق ة ب أ ن لدينا ح ل ق ة خ ا ص ة من برنامج رجال و نساء نزل فيهم ق ر آ ن عن السيد ة العزراء مريم أ م المسيح عليه السلام مستمعين العزاء أ وهذه ا ل ح ل ق ة هي الجزء الثاني من ا ل ح ل ق ة ا ل أ و ل ى نستمع إ ل ي ه ا ا ل آ ن هنا ا ل ق ا ه ر ة بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم رجال ونساء نزل فيهم ق ر آ ن برنامج يكتبه وليد برهان تقديم علي مراد وجيهان طلعب ا ل س ي د ة م ر ي م ع ل ي ه ا ا ل <تصفيق> س <تصفيق> ل <تصفيق> <تصفيق> ا م ا ل ي و م ع ز ي ز ا ل م م س ت ع ن <نستخن> س <نستخن> ت ك م ل اللقاء مع ق ص ة ا ل أ م ا ل ع ذ ر ا ا ء ل س ي د ة م ر ي م <عليها> السلام بسم الله الرحمن عليها الله الرحيم قالت أ ن ا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أ ك بغيا صدق الله العظيم أ ي فتعجبت مريم من هذا وقالت كيف يكون لي غلام أ ي على أ ي ص ف ة يوجد هذا الغلام مني بسم الله الرحمن الرحيم الله قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آ ي ة للناس و ر ح م ة منا وكان أ م ر ا مقضيا صدق الله العظيم ف أ ج ا ب ه ا الملك عن تعجبها من وجود ولد منها و ا ل ح ا ل ة هذه قائلا إ ن الله قد قال إ ن ه سيوجد منك غلاما و إ ن لم يكن لك بعل ولا يوجد منك ف ا ح ش ة ف إ ن ه على ما يشاء قدير ولهذا قال ولنجعله آ ي ة للناس أ ي د ل ا ل ة و ع ل ا م ة للناس على ق د ر ة بارئهم وخالقهم الذي نوع في خلقهم فخلق اباهم آ د م من غير ذكر ولا انثى وخلق حواء من ذكر بلا انثى وخلق بقيه الذريه من ذكر وانثى الا عيسى فانه اوجده من انثى بلا ذكر فلا اله غيره ولا رب سواه عن مجاهد قال قالت مريم كنت إذا خ ل وقوله ت حدثني عيسى فاجاءها المخاض إ ل ى جذع ا ل ن خ ل ة أ ي اضطرها إ ل ى جذع ا ل ن خ ل ة ك أ ن ه ا طلبت شيئا تستند إ ل ي ه وتتعلق به كما تتعلق الحامل ل ش د ة ا ل أ ل م وتساندت مريم عليها السلام إ ل ى جذع ن خ ل ة تبكي وتقول بسم الله الرحمن الرحيم